Allah أكبر Allah أكبر Alhamdulillah, Rabbil Alameen Al-Rahman, Al-Rahim Malik Yom الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdiya al صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا إله الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين منهم أَبْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِيَامٌ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعَدَدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُطَرٌ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِيهِمْ من يشهد منكم الشهر فليصم ومن كان بريضا أو على سفر فعدة من أيام الأفار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا يَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفُطِرَتْ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تُصَلُّوا فِيهَا وَأَكْلُهَا وَشُرْبُهَا حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الآن باشعوهن وابتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشرعوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاتر ثم أتموا الصيام إلى المير ولا تباشعوهن وأنتم عادتون في المساجد تلك عدود لا تظلموها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تكون اموالكم ربكم بل يكن من الباطل بها الى الحكام وتدنون بها إلى الحكام فتنكون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 ومنكم والفتنة اشد من القتل ولا تهاتوا عن الذكر واسكنوا القرى حتى يقاتلكم فيه فان قاتلكم فقتلوهم كذلك جزاهم القرار بالشهر القرار والحومات قصاص فمن اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم من التهلكة وأكسنوا إن سَيَظْلِمُونَ كَمَا اسْتَيْوَرُوا مِنَ الْأَمَلِ وَلَا تَحْنُوا نُسُكُكُمْ فَتَأْلَهُوا الْبَطَلَ وَالَّذِي مَحَلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضا أو لَهُ وَنْ من من من أَوْ بِهِ أَذًا لِلرَّصِهِ فَفِتْيَةٌ يُوصِيَانَ فَفِتْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِنَّ مِنْكُمْ فَمَنْ تَرَكَ عَبْدَهُ فما استيسر من الهادف فمن لم يجدت صيام ثلاثة أيام في القد وسبعة إذا ودعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهم حاضر مسجد حرام واتقوا الله